أو لا لك فأولا أيحتمل الانسان ان يترك سدى ألم يكن قطة مما من ننتمنا ثم كان علقة فخلق فسوّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى